لَمْ ترَرائِلَ الذي نَقِيلَ لَم كُفّأَدَكُم وَآقمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ إذَا فَيقُم مِنهُ فَلََّا كُتِبَ عَلَيهِمُ الْ القِتَالُ إذَا فَيقُم مِنهُم يَقْشَونًا النَّاسَكَ خَشْيَةِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَه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 إقوْمِ لا يكادُونَ يَفقَهَُ حَدثَا مَا أَصَابَك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا صابكَ مِن سَيئَةٍ فَمِن نَفسِك وَأَرسَلناكَ لِا سِسُولَا وَكَفَابِ الللههِ شَهيد